في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آل يعبك ما تكذبان سنفغ لكم أيها الثقلان فبأي آل يعبك تكذبان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 يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ يا ربك ما تكذبان في يومئذ الله يسأل عن ذنبه إن سو ولا جان فبأي آل يا ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطعفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ دَوَاتَا أَفْلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ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 المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان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 وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّةٌ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُجَاهِنَ مَتَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حرم نقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن إن